الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقام إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلام الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرام وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى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 أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاه نوديا يا موسى نوديا يا موسى ك عن عليك إنك بالوادي المقدس صوم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني فعبدني وأقين الصلاة لذكره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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذلي واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى